Tağvede bilsen Şeytan Rjim. nefs-i. İnnen nefsle amaratim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 فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أميرتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا باللاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه باللاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ازداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاض فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول مكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عامكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكر وعليه فليتوكل المتمكنون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس عقوبة الله وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 قالوا جزاؤه من في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأمعيتهم قبل معاء أخيه ثم استخرجها من معاء أخيه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 فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفه قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين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 وَاسْأَلِ الْقَرِيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِرَالَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَالَتْ لَكُمْ أَلْفُ شُكُمْ أَمْرَهَا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهَ أَنْيَأْتِنِ بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هو الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 قالوا تالله لقد آترك الله علينا وإن كنا لخاضئين قال لا تفريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذ هبوا بكم يصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت وصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي الظلالك القديد فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا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 وقال أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأذيل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدب من بعد أن نزوى الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من المنك وعلمتني من تأويل الأحاديث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 وما أرسلنا من قبلك إلا لجعل النوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقلوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي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 كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرل واجعل فيها رواسيا وأنهارا ومن كل الثمرات اجعل فيها سوجين اثنين يوش الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قضم متجابرات وجنات وجنات من أعناب مزرع من خيل سمان وغير سمان يسقى بماء واحدة ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقُوْمٍ يعقلون وإن تعجب فعجب قَبْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ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 سَوَاءٌ مِّنكُم مَّن أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِحٌ بِالنَّهَارِ لَهُمْ عَقَابٌ مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْلِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ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 ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصباعك فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعمة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسد كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو وما دعاء الكافرين إلا في الظلال ولله يسجد من في السمامات والأرض طبعا وكرها وظلالهم بالغدب والآصال قل من رب السمامات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا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 وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَظْهِرُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَهُ لَفَتَدَوْا بِهِ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 ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقوب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ودرياتهم والملائكة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عكب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقضعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة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 قل إن الله يظل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتضمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تضمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات الضوبى لهم حسن مآب كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمّ ملّت لبعيهم الذين أوحينا إليك أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن والهُوَ رَبِّي لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَمَكَّلْتُمْ وَإِلَيْهِمْ مَتَابٌ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأم جميعا أَفَلَمْ يَيْأَسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَمْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهُ الدَّنْسَ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 أَسَنَدْنَا نُحِطَّمُ على كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ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 مَنَ الْجَنَّةِ الَّتِي مُعْدَى الْمُتَّقُونَ تَجْدِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَكُلُّ هَادٍ مِنْ ظِلْهَا تِلْكَ عُقْبَ الَّذِينَ التَّقَوْا وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ الْنَّارُ وَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا نَزَلَ إلَيْكَ وَمِنَ الْأَعْزَابِ مَن يُنْكِرُ بع الله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 ولقد أرسلنا رسولا من قبلك وجعلنا لهم أزواج ما ضرّي وَمَا كَانَ لِالرَّسُولِ أَن يَأْتِي بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجْلٍ كِتَابَ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُخْبِتُ وَعَن دَهُوْمُ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَقُصُّهَا مِنْ أَضْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْجِزَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدِمَ كَمَكَرِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقِبَتْ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عَنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمْظَى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 الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عبجا أولئك في الظلال معيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء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 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنَّكَ فَرُؤْءَانَ مَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ حِوَعَادٌ وَتَمُودُ وَالَّذِينَ مِن بعدهم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 قالت رسلهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فَاضِر السَّمَاءَاتِ وَالْأَرْضُ يَدْعُوٌ لِيَوْفِرَ لَكُم مِن ذُنُوبِكُم مَا يُؤَخِّرَكُم إلَى أَجْلٍ مسمى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 فما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا شبلنا ولنصبرنا على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون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 إِنَّ يَشَأُ يُذْهِبَكُمْ مَعَ يَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَبَرَجُو لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ اللَّهُ عَفَا أُلِلْلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَنَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونٌ عَنْنَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قالوا لم هدان الله لهديناكم سماء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إنا إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أندعوتكم فاستجبت لي فلا تلوموني بلوم أنفسكم ما أنا بمسرخيكم ما أنتم بمسرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل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 أَلَمْ تَرَ كَيْفَ الله اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً كشجرة كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِئُكُ لَهَا كُلَّ حَيْنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضَرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 وَإِذْ تَعْدُونِ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُمٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جِعَالِهَا دَلْ بَلَدَ أَمِنَ مَجْنُوبِ النِّبَلِيَّ أَنَّا عَبُدُ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَلْلَّهُ لَلَكَفِيرَ مِنَ الْنَّاسِ فَذَنَّبَ جَبْعَلِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَا عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ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 ربنا أوفِر لي ولِوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب أن الله وافِن عن ما يعمَل البالِمون إنما يؤخِرهم لَيْمَنْ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَار مُهضِعِينَ مُقنِعِ رُؤُسِهِمْ لا يَرْتَدُ إلَيْهِمْ ضَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَبَاءً وَأَنْذَرَ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ الظَّلَمُ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا فَيَقُولُ الَّذِينَ الظَّلَمُ رَبَّنَا أَخْرِنَا إلَى أَجْلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَبِعُ الرُّسُلَ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 وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَجْوُلٍ مِنْهُ الْجِبَالِ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ بَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ثُنُتِقَارٌ يَمَتُّ تُبَدَّلُ الْأَرْضِ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءَ تُبَرَّجُونِ اللَّهِ الْمَحِيدِ الْقَهَارِ وَأَجْرَالَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قضران وَتُغَشَّى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هذا بلاء للناس بل يدر به ولعلم أنما هو إله واحد وليدكر أول الألباب صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة